لو اعتدلوا تقاربوا سد الخلل تراسوا الله اكبر الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 وَالْأَرْزُوْكَةُ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ أولئك هم خمو البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك لمن خشي ربه الله, الله, أكبر, أكبر. أكبر. الله أكبر. أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 يشدر الناس أشتادا ليروا لي أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا Allah, Allah